بسم الله الرحمن الرحيم طهاء ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى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 اِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُسُوءٌ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى أَلَمْ مَّا أَتَانُودِي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 فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوى عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذ نُعِيدُ هَٰسِيرَتَ الْأُولَى وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا آمِنًا مِّنْ ضَرَّاءٍ ۚ إِنَّ آيَةً أُخْرَىٰ لِنُؤَلِّيَكَ مِن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 واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري تي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا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 وَ قزف فِ التَّبوتِ فَقُذف فِي اليمِّ فَيرتِهِ اليَمُّ بِساح يخذهُ عَدُورلي وَعدُورَّ وَلقَائتُ عَلَكَ مَحََةَ مِن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 فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْوَمْي وَفَتَنَّاكَ فَتُونَا فَلَمْ يَتَسْنِينَا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِي يَا مُوسَى وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِكَ اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي إِذْ حَآ بَإِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لعله قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى قَالَ لَا تَخَفْ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى يا فَقُولَاء إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إن قَد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قَالَ قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال وَلَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنَسَى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 كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُلِنُّهَا